الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذا بيّنوا مسائل الخلق يتعرضوا لما يتألق بلفظ الخلع ولفظ الخلع تقدم معنا أن الزوج إذا خالع زوجته لم يخل من حالتين الحالة الأولى أن يخالئها بلفظ الخلع دون أن ينص على القرى والحالة الثانية أن يخالئها ويطلق فأما في الحالة الأولى وهي أن بنفض الخلع دون أن يذكر طلاقا فقد اختلف السلف رحمه الله في هذه المسألة وتبعهم في ذلك خلاف الأئمة الأربعة فقال طائفة من أهل العلم وهو مذهب الجمهور إنه إذا خالأها وقع طلاقا فلو قال لها خالعتك أو فارقتك وكان على سبيل الخلع دون أن ينصف على لفض الطلاق فإنه يعتبر طلاقا وذكرنا دليل هذا القول ووجهه وسبب رشانه في المجلس الناظر وقلنا إن الذين قالوا بعدم بأنه لا يقع طلاقا استندوا على ما أثر أن العباد صدر رضي الله عنهما وكذلك عن طائفة من التابعين كعكرمة وطاوس رحمة الله عليهما أنهم قالوا إن الخلع ليس بطلاق احتجوا بآية البقرة وذكرنا وزن دلالتها والجواب عن هذا الدليل أما بالنسبة لقوله والخلع لرفض صريح الطلاق فإن كان الخلع بنفض الخلع فقلنا إنه يقع ويكون طلاقا على الصحيح إلا أن نفض الخلع عندما يقول بأن الطلاق لا يقع بالخل ينقسم إلى صريح وغير صريح فالصريح خالعتك وكذلك فاذيتك وفارقتك قالوا هذه كلها فاسختك فاسختك هذه الثلاث كلها تعتبر صريحا الفاظ الخل الخل والخدية وكذلك الفسر أما الخلع فقالوا لأنه عرف شرعي وقد جرى العرف على أن الرجل يخالع امرأة فإذا قال لها خالعتك بألف فهو خلع وبناء عليه لا يقع الطلاق عندهم كما هو النذب وهو إحدى الروايتين عن إمام أشد وكذلك إذا قال فسختك أو فسخت نكاحك فإنه مثل قوله خالعتك فلا طلاق ويعتبر مصريح الفاظ الخل وأما الفدية نفظ الفدية فإنه يعتبر من الفاظ الخل لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما اختبت به وهناك من العلماء يقول هناك فرق بين الخل والفدية الخلع يكون ببدل المرأة للمهر وأكثر يقال خالعت المرأة زوجها إذا بدلت المهر أو أكثر من المهر والفدية قالوا إذا بذلت بعض المهر وبعض ما دفع الزوج لها فيجعلون الفدية للبعض ويجعلون الخلع للكل أو, أو أكثر من المهر وقوله رحمه الله الخلع بنخذ الطلاق هذا النوع الثاني من الخل عند الحنابلة وهو أن يقول أن يتلفظ بلفظ الطلاق فقال رحمه الله والخلع بلفظ الطلاق لفظ الطلاق فيه الصريح وفيه الكناية واللفظ الصريح الصريح هو الذي لا يحتمل معنا غيره فالرجل إذا قال لامرأته أنت طابق فإن هذه الكلمة صريحة في الطلاق ولا تحتمل معنا غير إلا في أحوال نادرة سنذكرها إن شاء الله عند إن ديان أنفاظ الطرار فإذا إذا قال لامرأته خالعيني قالت أخالعك وتطلقني أدفع لك ألفا وتطلقني ويا وتخالعني وتطلقني قال قالت هذه ألف فأخذ الألفة فقال أنت طالتنا فحينئذ يكون خلعا لأنه بعوض وإن كان الطلاق يكون بعوض لكنه يكون الموع الثاني من الخلع وهو الخلع بعوض نعلم بالطلاق فإذا قال فريح لفظ الطلاق فريح لفظ الطلاق اختلف العلماء رحمه الله فيه وسيأتي إن شاء الله بيانه في مثلة الطلاق لكن من هذا الاختصار والإجمال هناك من يقول صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير المبارح وغير الأمر كما سيأتي إن شاء الله سيجعلون لفظ الطلاق الصريح خاص بكلمة بمادة طلقة أنت طالق طلقتك أنت مطلقة ونحو ذلك هذا صريح الطلاق أما غير هذا النفظ فقالوا لا يقع طلاقا إلا إذا نوا ليعتبرونه من غير الصريح وقال طائفكم من العلماء صريح الطلاق الطلاق والفراق والصراح هذه خلاثة ألفاظ عندهم الطلاق والصراح والفراق فإذا قال طلبتك في سرحتك فإنه صريح في الطلاق وفائدة معرفة الصريح من غير الصريح أن الرجل إذا خاطب امرأته بالصريح طلقت عليه إلا أن يقيم دليل على أنه لا يريد الطلاق فلو كان رجلا جاء سماع رأته فقال لها سرحتك عندما يقول أنه من صريح الطلاق طلقها عليه ولكن عندما يقول أنها كناية وليست من الصريح فإنه حينئذ يسأله عن قوله سرحتك ماذا يمين به وأنا هذا فقوله من صريح الطلاق عن النعفاظ الصريحة وعند حنابلة تخص بلفظ الطلاق ومشق منه وعند غيرهم الثلاثة الأفعاب التي وردت في القرآن الطلاق والفراق والسراح بلفظ الطلاق صريحي أو كنايته وقصده طلاق بائن وكناية من كن الشيء يدسته فاللفظ المحتمل للطلاق وغير الطلاق يعتبر من الكنايات وسيأتي إن شاء الله السلام على كناية الطلاق وقد كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الكناية طلاقا كما في حديث ابنة الجون فإنه لما نكحها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أسيد الساعدة رضي الله عنه ودخل بها في حائط الشوت وأراد أن يلمن بها فقال هذه لي مسكي فامتنعت فمضى ذهبوا اليها فقال اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعزم الحقي باهلك فقال الحقي باهلك وعدت به طلاقا ومن هنا قال العلماء الطلاق يقع في ويقع في كنايه ويقع الصريح ويقع بالكنايه فإذا قال من راس برفض كنايه اذا امن ان الفراق كنايه اعطته قرض له خائن وطلقني فخالعها وقال لها طاردتك فانها فإنه يعتبر طلاقا بنيه يعتبر طلاقا بنيه ومن كنايات الطلاق ام تبسله ام تبسله ام تبوريه ام تحرج ام تحرى الحقيبه انك تذري تذري ونحيها من الالفاظ كلها تعتبر من الفاظ الكنايات نعم وينوقع في طلاق القلع أو السبق أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق قال رحمه الله وإن وقع بلفظ الفلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا وإن وقع بلفظ خلع أو الفسخ أو الفداء هذه الثلاثة هي الصريح الفاظ والخل من جفحنا ورحمه الله كنا نص على ذلك الإمام القدامى وغيره هذه الثلاثة الألفاظ إن وقع بها كان النوع الثاني من الخلق وهو الذي يوجب الفراق وفصها مكاح لكنه لا يعتد به طلاقا لا يفتسب من الطلاق فلو كان قلقها قبل الخلع طلقتين ثم هالعده بدون ان يتلفظ بالطلاق فانه لا يعد هذا الخلع طلاقا وتبقى له منها طلقة فلو أنه أراد أن ينكحها بأقد جديد قبل أن تنتح زوجا غيره حل له ذلك لأنه بقيت له طلقة أما على مذهب الجمهور فإنه إذا خالعها وكان قد طلقها طلقتين فإنه حينئذ تعتبر حراما عليه لا تحذ له حتى تنتح زوجا غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر خلعة طلاقا وقال لثابت يب الله عنه لما خالعته امرأته جميلة بنت أبي, بنت أبي بن أبي سنون قال رضي الله عليه الصلاة والسلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا فألزمه بالطلاق وأمره به فلو كان القلع لا يقع طلاقا لم يزن به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعله مطلقا بحيث يفوت عليه ثلث الطلاقه ومن هنا أخذ الجمهور أن الخلع طلاق وعليه فإن الحنادل ترحمن الله ومن وفقهم وقول ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك يفكى عن أد الله من زدير وعن جملة من التاجعين كما ذكرنا قاوس وعكلم رحمة الله على الجميع يقولون إنه ليس بطلاق فعلى هذا إذا كان ليس بطلاق فعندهم ثلاثة ألفاظ الخل وكذلك الفشخ والفديا. وذكرنا أن هذه الثلاثة الألفات اعتبره المذهب من صريح الفاضي الخلق كما اختاره من الإمام القدامى وغيره نعم. كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق كان فسخا هذا الحكم لا ينقص عدد الطلاق هذا الأثر ففائدة الخلاف في مسألة الفسخ ومسألة الطلاق من فوائده أن من قال إن الخلع يعتبر طلاقا فإنه يحتسبه طلقه فإن كانت الأخيرة حرمت عليها وإن كانت الأولى اعتب بها لتحسب الطلاق في المستقبل إذا نكحها وأما إذا قلنا إنه مجرد حراق فحينئذ لا يحتسب, ولا لا يحتسب طلاقا ولكن يفرق بينهما هناك حديث الترمي ذي حينما ورد أنه عليه الصلاة والسلام حديث الربيع انه عليه الصلاة السلام جعل المخالعة او المختلعة مختلعة عدتها حيضة وهذا حديث مطلب ومتكلم في اسناده وسيكون ان شاء الله اشارة اليه وهذا الحديث يحتج به على ان الخلعة فراء والصحيح ان الخلعة طلا كما ذكرنا لان اية الفقرة والحديث لا يقويان على معارضة الصحيح الصريح الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالطلاق في الخلع <تصفيق> <تصفيق> ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به <تصفيق> هنا مسألة إذا قلنا إن الخلع طلاق فلو كانت المرأة حائضا هل يجوز أن يخالعها وهي حائض لقيل طلاق هل يجوز أن يخالعها وهي حائض اختار بعض العلماء فالإمام مقدامة رحمة الله عليه وغيره, وغيره من العلماء أن القلع يجوز حال الحيل يجوز حتى على القول بأنه صلاة فإنه يجوز حال الحيل والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لثابت اقبل حديقة وطلق حديقة لن يستفسر أهي حائض أو غير حائض قالوا تركوا الاستسرال في مقام الاحتمال يمزلوا منزلة العموم في المقال. أي طلقها تطريقة سواء كانت حائبة أو غير حائبة وعلى هذا قالوا حتى عند الخنابلة والذين يقولون إن الخلع يكون طلاقا إذا نتلفظ بالطلاق قالوا يجوز أن يتلفظ بالطلاق وهي حائب في هذا الخل لأن الطلاق وقع تدعا ولم يقع قصرا وفرق بين التابع وبين القص وقضينا دليل هذا القائد من السنة في حديث بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين فقالوا يا جسر ان يخالعها بلفز الطلاق ولو كانت حاعظا فمختاروه وضي معنى ذبي صلى الله عليه وسلم لم يستصل من المرأة المختلعة وقالوا ان الخلعة وقع الطلاق فيه على هذا الوجه تابعا ولم يقع حصدا نعم ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به يقول رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق المرأة إذا خالعها زوجها واعتدت من هذا الخلج لأنه فراق على مذهب الخنابلة فهل يلتحق بها الطلاق أو لا ذكرنا أن الخلع فسق وإذا كان فسقا للنكاش فإنه لا يلتحق الطلاق فلو كان طلقها طلقتين قبل الخل ثم خالعها وأثناء عدة هذا الخل طلقها فإنه لا يحتسب بهذه الطلقة ولا تحرم عليه وتبقى الطلقة الثالثة كما هي لأن هذا الطلاق وقع في غير موقعه لأن المرأة مفسوخ لكافها ومفرق بينه وبينها وحينئذ لا يسبعها طلاقه وعلى هذا فلا يحدث بالطلاق ولا يعتد به ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا يصح شرط الرجعة فيه وخالعك بشرط عندي الرجعة فأرجعك متى شئت أو إن شئتم يعني في مدة العدة فهذا لا يصلح والسبب في هذا أن الخلعة شرعة بدفع الظرر عن المرأة فإذا أجزنا للرجل أن يراجع المرأة فمعنى ذلك سيخالع ثم يقول راجعتك فيفوت المقصود ولذلك أجمع العلماء رحمه الله إلا من على أن الرجل لا يمتلك ارتجاع امرأته في الخلق وأن المقصود من الخلع خروج المرأة من الأذية والإذراف وأنه إذا أضر بها وخالعته مسارته من خالعها فإنه في هذه الحال قصد الشرع أن يدفع ضررها عنه. فإذا كان من حقها أن يراجع فإنه يفوت مقصود الشرع بهذه المراجعة فلا يمتلك الرجل رجعة امرأته اذا, طلق إذا طلقها أو فارقها بخلق وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم بغير عوض سأل يقول خالعك فيه ولا يأخذ منها شيئا من النهر. نهرها ولا يأخذ منها شيئا في بيتا لذلك الخلق بأنه لا يصح لأن الخلع مدين عن المعاوضة وقالوا أنه خالج عن الأصل يتقيد جوازه بصورة الأصل لأن الأصل بقاء العقد استجامة العقد ولا يرفع إلا بالطلاق وإذا كان هذا الأصل جاء الشرع بالخلع على صورة معينة بوجود الفدية والحوام فإن خالعها بدون حوام فقد خرج عن الهدي وعن المشهور وأصح الخلع غير صحيح من هذا الوجه فلابد من وجود العوض الخلع لا بد فيه من وجود ان خالعها بغير عوضا أو بمحرم وقلنا ان العلماء من عادتهم في المتون انهم يذكروا الشبيه والنظير بعد نظيره والشبيه فان خالعها بغير عوض لا يقع الخل كذلك ان خالعها بشيء وجوده عدم من سواء وهو المحرم فان الشيء المحرم وجوده وعدمه في عكم الشرع سواء فنخلعها بخمر أو ميتة أو خنزير أو أصنان فإنه لا يصح لا يصح الخل إلا بعوض مباح ويقع الطلاق رضعيا ان كان بلفظ الطلاق أونيته طيب إذا خانعها بدون عوض فالحنادن عندهم الخل بلفظ الخل والخل بلفظ الطلاق فلو قالت له خالعني بدون عوض وان ذلك طلقها وقع طلاقا ولم يقع قلنا يكون طلا لانه طلق ومضى عليه طلاق وقد رضي فراق راتبه بدون عوض فانتقل الحكم من الخلع الى الطلاق واخذ حكم الطلاق منها ويقع الطلاق رجعيا ان كان برغبه الطلاق او نيته ويقع الخلاق رجعيا ان كان برغبه الطلاق او نيته يعني ان كان الخلع بلفظ الطلاق أو بمية الطلاق يعني خالعها وهو يدني طلاقها نعم وما صح مهرا صح الخلع به يعني لو قلع خالعتك ناوية للطلاق في حينه ينتقل لفظ خالعتك إلى كناية الطلاق لأن الطلاق له صريح وله كناية ومن خ... والخلع يعتبر من, لفظ... من كناية الطلاق لأنه يدل على حل العثمة ورفع قيد النكاح لأنه إذا قال أصل قيد النكاح وعقدة النكاح وعصمة النكاح توجب أن يكون الرجل لباسا للمرأة والمرأة لباسا للرجل فإذا قال خالعتك كأنه يقول فسخت نكاحك وكأنه يقول خالعت لباس الزوجية فحين عين يكون فيه وجه لدقوله في كناية الطلاق فهو إذا قال لها خالعتك ناويا الطلاق ولم يأخذ العباب لم يصحفوا عنه لأن الخلع لا يصح لدعوه لكن لما قال لفظ الخلع ناوم به الطلاق وصع طلاقا لأنه كناية يقع بها الطلاق بالنيا نايم. وما صح نهرا صح الخلع به بعد أن بينا رحمه الله الفاظ الخل وأحكامها شرع فيما يكون به الخل وهو المال والفدية وهو المخالع به والفدية تسمى الفدية فدية الخل وتعتبر متصل هي الخلع لا بد من بيان أحكامها فأنت إذا قلت لا يستحق خلع إلا بعوض يجد السؤال ما هو العوض الذي يجوز والعوض الذي لا يجوز والعوض الذي اعتد به بالخلع والعوض الذي لا يعتد به فذكرنا المسائل الماضية أنه إذا خلعها بدون عوض لن يصح وإذا خلعها بعوضه فإن هذا العوض فيه تفصيل فالقاعدة فيه عندهم أن كل ما اضحها نهرا صح أن يكون عوضا في الخلع لأن الخلع في الأصل يكون عوضا عن المهر ويكون عوضا عما دفعه الرب إليها وللعلماء في هذا الخلع وجهان بعضهم يقول إن هذا المخالع به لا بد أن يكون مرتبطا بما دفعه إليها فلا يجوز فلا يجوز أن يخالعها لشيء غير الذي دفعه إليها وهو الأكثر والأزيد على حقه الذي دفعه في النكاح وسيأتي إن شاء الله بك هذه المثلة ومنهم من يقول يجوز الخلع بكل ما يصح أن يكون عوضا ومهرا في النكاح وعلي درجة المصنف رحمه الله فلو أنه قال خالعتك لذهب وذكر ذلك الذهب كمئة غيران أو خالعتك بهذا العقل من الذهب أو بهذا العقل من الشضرة قالت قبلت صحة ولزم هنا ويقره بأكثر مما أعطاها ويقره أن يخالع الرجل امرأته بأكثر مما أعطاها اختلف العلماء والسلف رحمه الله في من خالع امرأته بأكثر وصورة المثلاء أن يدفع للمرأة صداقا عشرة ألف فيسألها عند القلع أن تدفع له خمسة أشر ألفا أو يخالعها بعشرين وكان قد دفع أقل منها فهل يجوز ذلك أو لا يجوز فذهب طائفكم من الظلماء رحمهم الله إلى أنه لا يجوز أن يخالع بأكثر مما دفع إليها وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله أنه لا يجز قلء بأكثر واحتجوا بما ثبث في حديث جميلة رضي الله عنها أنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تحب ثابت وأنها أبغضته حينما رأته ورأت فيه دمامة الخلق وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن أن يخرجها من أسمك فقال صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته قالت نعم وأزيده قال أما الزيادة فلا ولهذا الحديث شواهد منها المرسل الصحيح وكذلك أيضا جاءنا ما يعضده في حديث النماجة رحمه الله في الصنان وفيه عبد عباسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يزاده هو أن يأخذ الزيادة على الفدية قالوا فهذا يدل على أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى في مهل المرأة ولأن الخلعة عوض عن حق الزوج الذي دفعه فتكون الفدية بقبل ذلك لا زيادة عليه وقال: ضائفة من العلماء رحمه الله تجوز الزياجة ويجوز المخالعة بأكثر يحتجوا لأن الأصل جواز معاوضة وقد قال الله تعالى فلا جناع عليهم فيما افتدت لي قالوا فهذا يدل على أنها اذا افتدت بالقليل أو بالكثير فالأمر في ذلك السواء ولا حرج عليها أن تفتدي بأكثر مما أعطاها والذين قالوا بالجواز فما ذكرنا مع قومهم بالجواز نفسه على الكراهة ولذلك قال بعض أئمة السلف رحمهم الله هذا صنيع اللئان وليس بصنيع الكرام يعني اللئيم هو الذي يأخذ أكثر مما أعطى في مهل المرأة لأنه نسي المعروف ونسي الفضل بينه وبين المرأة فيأخذ أكثر مما أعطاه وليس بصنيع أهل الفضل ولا بأهل الكرم فليس هذا من الشيمة الفضلاء والذي يظهر والله أعلم النهي عن الزيادة لأن قوله فلا جناح عنه ما فيما اختبت من جهة جواب الخل وإن كان مطلقا لكن قيدته السنة في قوله عليه الصلاة والسلام أما الزيادة فلا وبناء على ذلك فالذي فطلع إنه إليه النفس عدم جواب الزيادة عن المدفور وأنه يتقيد الجواز بالقدر الذي دفعه ولا يزيج عليه ولأن في ذلك ظلما للمرأة وتضيقا عليها فإنه لو فتح هذا الباب لتشارط الرجل وبرض ما سأل أكثر مما يعجز المرأة وحينئذ يفوت مقصود الشرع من دفع عن المرأة إذ لو أبحنا أن يأخذ الزيادة لقال لها لا أخالعك إلا على مئة ألف أو لا أخالعك إلا على مئة ويكون قد دفع القليل وتكون المرأة ضيقة الحال ويعلم أنها ناقف خطيع ذلك وحينئذ يفوت مقصود الشرع من جعل الحلعي على قدر المدفوع في مهر المرأة وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح وإن خالعت الحامل بنفقة عدتها يعني حال حملها صح ذلك وهذا في قول جماهير العلماء رحمه الله لأن الحال لها نفقة قال الزوج فلو أنها قالت أخالعك بنفقة حمي قال قدل عند الحنادل أنه يجوز الخلع بكل ما يجوزه أن يكون نهرا ونفقة الحامل نال فلو فرضنا أن نفقتها ستأخذ ثلاثة آلاف ريال فكأنها خالعته بثلاثة آلاف ريال لأنها لو نفتت وهي حال ستة اشهر او سبعة اشهر واستحقل ثلاثة الاف ريال او اربعة الاف ريال ففي الحقيقة كأنها خلعته عن الثلاثة او الاربعة مم. ويصحه بالمجهول ويصحه الخلع بالمجهول ولكنه يتعين جنازك الراء انه يكون مجهونا في العقل ثم بعد ذلك تعينه حتى ولو قالت له اخالعك على دراهن قال قديم فإنه يذبها أن تدفع له ثلاثة دراهم لأن أقل الجمع ثلاثة ولو قالت أخالعك على بنانير لزمها أن تدفع له ثلاث بنانير لأنها أقل الجمع ولو قالت أخالعك على ريالات أنها مجهولة على القدر فإنه حينئذ منظر إلى أقل الجمع وهكذا لو قالت أخالعك على مال وسكت فإنه يصف وتلزم لأقل من يفتق عليه أنه مال فهذا كله يعتبر في حكم المجهول سواء مجهول القدر أو مجهول الوصف نعم فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من جرهم أو متاء أو على عبد صحى وله مع عدم الحمل والمتاء والعبد أقل مسمى ومع عدم الزراهن ثلاثة قال رحمه الله فإن خالعته على حمل شجرتها فإن خالعته على حمل شجرتها امرأة عندها بستان وأرادت أن تخالع زوجها وقالت له أعطيك ثمرة بستاني هذا العام القادم أو هذه السنة القادمة فقال قبلته جمع فحين عيدن يصح لأنهم صحيحونها الخلعة على النجهون نعم أو أمتها أو أمتها فقالت له أخالعك ألا ما في بطر أمتها قال قدرت وهذا بطبيعة الحال يكون أقل من المهر غالبا فولدت أمتها جارية صبية فحينئذ تكون ملكا له لأنها عاوضته بهذه الأمتان ما داع عليه هذه الأماء الأنثى أو يكون حمها ذكرا حين كأنها عاوضته بأب ذكر أو ما في يدها أو ما في يدها فقال لو خالعني على ما فقال قبيل ففتحت يدها فلم يوجد شيء فقال خالع خالعني بما في يدي وبطبيعة الحال يعني الذي في اليد مجهول يعني لا يعرف ولما كان رحمه الله حنابلة ذكروا جواز القلع المجهول يرد السؤال إذا كان المجهور لا قمة له أو ظنه له قيمة وظن أنه لا قمة له فلقضوا خالعني بما في يدي فمعنى أنه خالعها بعوض وقالت بما في يدي معانا يدها فيها شيء وعلى هذا يكون على أقل ما يسوق عليها أنه مال ويردمها أن تدفعها له لأنه معلوم بدلالة الحال فلقضوا بما في يدي معانا في يدي شيء له قيمة شيء له ثمن وأما لو قالت له ألا دراهيم فحينئذ أقل الجمع ثلاثة ألا دنانير أقل الجمع ثلاثة ثلاثة دنانير وثلاثة دراهيم وهكذا على ريالات أو بيتها من درهم أو متاعي أو بيتها وخالعك على ما في بيتي من متاع فالذي في البيت من المتاع يأخذي لأن له قيمة يكون عوضا عن خلعها نعم. أو على عبد صح أو على عبد, صحة. عبد على أنه يخالعها صح لأنها أشياء لها قينة فإن حدمت ولم يوجد شيء ننظر إلى أقل ما يصق عليه المسمى كما ذكر نعم. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل المسمى وله مع عدم الحمل أقل المسمى الحمل وكذلك أيضا مسمى في الحبط وكذلك أيضا المتاع قال ما يصطق عليها أنه متاع ويأخذ نسله ننظر إلى أقل شيء يمكن أن يصطق عليها مثلا قلنا له قالت له أخالعك على ما في بطن أمتي فطبعا سيظن أن في بطنها حم وتبين أن في بطنها ورهم وأنه نخاء ولم يكن شيئا حينئذ يكون على أقل ما يصقف عليه وصلحا فيعاوض وينقل إلى المثل وكذلك أيضا لو قالت له أخالبك على ما في بيتي من متاع وجاء إلى البيت ولم يجد متاعا فنقول أقل ما يصمنا متاعا ما هو وقالوا مدام فراش من نوع كذا فراش من نوع كذا فالفرش الأرض والفرش الأسرة وذكروا أوصاف المتاع التي أقل ما ينصق عليها المتاع نقول هذا الذي لك بحكم طبعا يرجع إلى هذه الخبرة ويقدرونها كل هذه الأنفلة كما ذكرنا العلماء يقصدون منها إذا وقعت خينا من الزوجة على زوجة أو وقعت على شيء مثل ظنه مال وبال أنه غير مال لا يهمك مثلا متاع أو غير كما ذكرنا منهم القاعدة أنها إذا خالعت على شيء ظن أن له أنه موجود وتبين أنه غير موجود نلزمها بلفظها فلفظها مكاة نقول أقل ما يصدق عليه أنه مكاة وإن قالت الحم أقل ما يصدق عليه الحم وإن قالت ثمرت بستاني نفس الحكم فإذا نآخر هذا الذي اتفق عليه الطرفان فاتفق على خلح بعوض والعوض هذا إذا لم يكن موجودا مضرع إلى أقل المسنى أي أقل ما يسوق عليه أنه متاع وأنه حمم إلى آخر ما ذكره ما؟ ومع عدم الدراهيم ثلاثة ومع عدم الدراهيم لو قالت الخالعك على دراهيم على الدراهيم التي في يدي ففتحت يدها ولم يجد شيء لأنه بطبيعة الحال إذا قالت على دراهيم فقد ذكرت في اللفظ الجنة. فمعناه أن الرجل لما قال خالأت في فأنه يقول رضيس بالدراهن وأقل شيء يصطق عليه أنه دراهن معناه أنه راض به لأنه لما قالت له على الدراهن التي في يدي معناه أنه يرضى بثلاثة دراهن فأسفر فالعرف تسمي الثلاثة أسفر جمعا فكل دراهن فإذا قال رضيس وخالأ فمعنى ذلك أنه رضي بثلاثة دراهم فأكثر فإن لم يوجد الأكثر قلنا ليس لك إلا أقل ما يصدق عليه هذا الجمع الذي رضيت به بالخطاب فيأخذ الثلاثة الدراهم ولا يلسات قال رحمه الله تعالى فصل وإذا قال مساء أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالع طلقت بعطيته وإن تراث قال رحمه الله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنتي طالا في الحقيقة قبل أن ندخل التفصيلات ستأتينا أكثر في الطلاب ستأتي الجمن المعلقة وأنفاذ التعليق وأنفاذ الشر قد يمن طالدنا أخياني لكن ذيقوا يا إخوان أنه حينما تأتي مشاكل المنس وأسئلة الناس ستبحث في هذه المسائل بدقة وتحتاج إلى دراستها بدقة أكبر وكنا نقراها على من شائحنا رحمة الله عليه قد يحدث شيء من الأبطول وشيء من التعب لكن لن تجد قيمة هذه المسائل أكبر وحلاوتها إلا بأسئلة الناس فسيأتيك الشخص الذي يتلخفض بهذه الألخاب ولا تحس أنك في شيء غريب خاصة إذا كنت طالب حين تدرس مادة عنية فتسأل عنها حلو. فالسائل لا مذهب السائل لا يأتيك بكتاب معين ولا بسؤال محدود يأتيك بما وقع عليه وبما فهنا بعد أن فرغ رحمه الله من الخلع المنجز شرع الخلع المعلق والخلع المعلق أن يأتيه بشرط ويقول إن فألت أو إذا أو متى سيكون معلق على شيء نحتاج الآن إلى دراسة المعلق كما درسنا المنجز وهناك ألفار يقع بهذه الخل يؤلق الخل في صيبة الشرق يحتاج العلم أن يعرف ما هو الحكم لو قال لها هذا القول ومشكلة الخلع المعلق طبعا أول شيء من حيث اللفظ لأنفاضة التي يكون بهذه التعليق ثانيا أنه قد يؤلق ويسعى أو يقع الشيء الذي اشترط بعد فترة وهل يشترط في المعلق أن يكون منجزا أو على التراخ ويمكن أن يقع على التراخ فلو قال لها اليوم إن أعطيتيني ألفا ولم يقل اليوم قال متى أعطيتيني ألفا متى فعلت كذا وكذا يعني من الشر المطلق الذي لا قيد فيه فجاءت بعد سنة وبعد سنتين وبعد خمس سنوات أو سبع سنوات جاءت بهذا الشيء الذي علق الخلعة عليه فهل التعليق مقيد او مطلق كذلك ايضا لو انه قال ماذا او اذا او ان ثم طلق المرأة ولم تحعر شيئا مما اشترك وبعد ان طلقها وبانت منه فعلت الشيء الذي قاله وعلق الخلعة عليه ثم تزوجها بعد ذلك فهل يقع الخلق او ولو أنه قال لها ذلك ولم تبن منه يعني طلقها ولم تفعلها أثناء البيونة ولكن خرجت من عزتها ونكحها بأرض جديد ثم فعلت في العقد الثاني فكلها مسائل تحتاج إلى بحث وحتى في الطلاق حيث ربما يقول لها أنه قلت عليه في الطلاق دخلت الدار فأنت طالق ما دخلت اليوم؟ دخلت بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات إن زرت فلانة فأنت طالق ودخل وزارتها بعد سنة أو سنتين أو أنه قال وقال قل إن زرت فلانة فأنت طالق ثم طلقها غير الطلق الذي يعلق عليه ثم لما طلقها وبانت منه زارت هذه المرأة ثم رجعت له بعقد بعد ذلك فهل يبقى التعليق كما هو أم أنها فعلها المعلق أثناء خروجها عن أسمتي يؤثر ويشتر ذلك المعلق بفعله ولو مره ثم بعد ذلك لما رجعت له في الجديد ذهبت وزارتها فهليقع الطلاق ويبقى التعريق الأول كما هو وشرطه بينه وبين ربه ذاقب إلى قيام الساعة أم أن, أن ذلك القيام هذه أمور نفضة من دحلة فقد يكون طالب عنه ولذلك نقول قراءة الثق منفصلا عن ثمرته وحال الناس في سؤاله لا يستطيع طالب العلم أن يتصل بمساعده بالشكل المطلوب فقد يمل طالب العلم متى وإذا وإن فيدخل في تفصينات الشروط وعن بعض الشروط ويمل لكن أقولها لما وقع لنا نحن في البداية قد تجد ممنا لكن سيأتي اليوم الذي تجد من يقول قا هذا القول لمرأتي ويسألك عن حكمه أو تجد مسألة مفرعة على هذا القصر وهل النكاح يهدم او لا يهدم وكلها مسائل ترى وإنما أردنا أن نخلص رحمه الله بي فيها هنا اجتمال مادة الخل يعني ديان مادة مسائل الخل فقال رحمه الله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألسم فأنت طالع. متى أعطيتني الفن أو إذا أعطيتني ألسم أو, أو إذ أعطيتني ألسم قد الشرف وبينه وبين الله عز وجل أنها إن فعلت هذا الشرف أنها تطلق والله عز وجل أعطاه الطلاق منجزا ومعلقا فقال إذا من النساء وإن طلقتمهم ولم يفرق بين المعلق وبين المنجز فهو كما أنه يطلق ويقع طلاقه منجزا فإنه علقه على شيء ويقع عليه الطلاق إذا وقع ذلك الشيء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما اشترك به فكما أن الإنسان له بالشرط يستحق به الآخر كذلك أيضا يلزم بالشرط ويؤاخذ به فقال رحمه الله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فهنا عبق وهذه المعاوضة أن تطلق وعلى هذا فإنها لو أعطته الألف في نفس اليوم يعني بعد حديثي مباشرة أو بينه وبين حديثه فاطل فركته ساعة ساعتين أو ذهبت وأحضرت الألف وجاءت فقال لا فنقول إن أعطيتني ألفا وأقصد في المجلس نقول ما في المجلس ولم تشترض المجلس فحينئذ انها أعطتك الألف في المجلس أو خارج المجلس أو بعد المجلس فهذا شرط ليس فيه قيد لو أنها جاءت للألف اليوم الثاني جاءت في الألف بعد السنة أو متى أعطته الألف فإنه حينئذ كأنها خالعته بهذه الألف هم أدخلوا هذه المسألة تبعاً للخل وجود المعاورة طلقت بعطيته وإن تراقه طلقت المرأة بعطيته يعني أدخله الألف وإن تراقه تراقه العطية وتأخرت لأن العبرة بوجود وقع وقعت النشور فهو اشترط فيما بينهم وبين الله عز وجل أن عثمة الرأس تنحم وترفع بهذا الشرق إن وقع وقد وقع الشرق فيعاخذ به وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لتألف ففعل بانت واستحقها قال رحمه الله وإن قالت اخلعني على ألف اخلعني على ألف فشعل وحينئذ تطلق سخنه مني وتطلق على كل الجمهور انه شرط وعلى هذا اشترطت عليه كلمه يعني ب1000 فقال خالعتك فالمقال خالعتك ما خالعتك ب1000 على 1000 قال خالعتك يعني خالعتك دي 1000 فهكذا نقاتخ يعني 1000 ما ما خالعتك فخيره إذا فعل ذلك فإنه يستحق الألف عليها ويدزمها جبه كما أنها تستحق عليه المخالع والطلاق كذلك هو يستحق الحوض إن اشترق الحوضا على الطلاق والصل يعني الحق متقابل كما أنك تلزم الرجل تلزم أيضا المرأة نعم أو بألف أو بألف أو لك ألف أو لك ألف كلها بألف حرقة على بلا او. أو بألف ناس ففعل بانت واستحقها بانت واستحقها استحق الألف يعني إذن لا تبين هكذا لأنها رتبت على اشتراط والتجان فهي إذا قامت له خالعني بألف أي لذبا أن تعرف مبنون اللفظ حتى تؤخذ لي أي لك علي ألف وفي ذنك لك ألف إن وقع منك القلع هذا عقد واتفاق بين الطرفين والله يقول يا اليوه الذها أمن أوفو بالعقود فهو إذا تلفظ بالخلع استحق الألفا وإذا تلفظ بالخلع ألزمناها الألفا فهي التي اتزم وهي التي اشترطت على رشها أنه إذا خالع عطته ألفا وأنه إذا وقع هذا الشرط الذي ذكرته من كونه مخالع قال خالع لأنها تقول خالعني يعني أن يكون منه لفظه وقال خالعتك فحين إذا كذا قال خالعتك كان عليه كان عليها من تزمت به ها. وطلقني واحدة بألف سطلقها ثلاثا استحقها وعكسه. الآن القائدة القائدة قلنا في مسألة الاشتراف إن الإنسان إذا تزم شيء بالشرط يوقفي بذلك والنصيبون الفقوق بين ثم من بالشروط كما قال عمر رضي الله عنه مقاطع الفقوق عند الشروط مقاطع الفقوق هذه الكلمة المشهورة عنها رضي الله عنه ويمأخذها من النصوص الصحيحة في قوله عليه المسلمون على شروطهم مقاطع الفقوق عند الشروط يعني لما تأتي تبطع القطع الذي يعرف فيه حقه وكل ذي حقه ويفصل فيه في الفقوق فتصل الخصومة والنزاء وتعطيك الذي حقا حقا بالشرط فهو إذا اشترت وهي إذا اشترت ألزمناه بشرطها وألزمناها بشرطه فهو يقول خالعتك وهي قد خالت إن وقع منك هذا القول أعطيك ألفا قربنا هذا لصاعد لتأثير الشرط يبقى السؤال ذكر المصنف متى قال أو متى أو إذا أو إن وعلى ألف أو بألف هذه كلها يستوي فيها المطلوب المطلوب فعله ويركب المال أو المسوء على وجه هذا المطلوب فقد له انطلقتني, انطلقتني فلك ألف خالعني ولك ألف هذا ما في إشكال لكن الإشكال ان طلبت منه شيئا فسعل أكثر منه او طلبت منه شيئا ففعل أقل منه فالقسم العقلية تقتلي ثلاثة أشياء ينبغي أن ينتبهنا على طالب العلم الأول الشيء الأول أن يكون الفعل الصادر أو أقول الصادر من الشيء قال خالتكم بطبيعة الحال إذا قضيت في هذا تقول الشرق الذي التزمت التزم فيه من المرأة تعطيه الأب انت لفظى بالخد وقد تلفظى بحجم الشيء الذي أو بنفس الشيء الذي يطلب منه هنا المساوى واضحة لم يقل شيئا ذائدا عما طلب منه ولا أقل مما من طلب منه فمن ناحية بعد أن تبين المساوى تنتقل إلى الزيادة أو إلى النقص عشان تعرف القصول وتحفظ وتذنب طريقة الفقهة رحمه الله فبعد عمبيا الحالة المثاثة شرع في الشرط الذي يزيد فيه الرجل عن الشرط في التي يزيد فيها الرجل عن الشرط والحالة التي عكس يوقف فيها عن الشرط فالحالة التي يزيد فيها قالت لو انطلقتني واحدة أعطيتها الثلاثة فقال أن قال طالقم بالثلاثة ما هو واحدة؟ ثلاثة فأعطاها الشرط واحدة وأعطاها الثلاثة عندما يصحف وقوع الثلاث وحينئذ قد زاد على وقع الشرط عليه فهل نقول إنه أساء إليها بالثلاث وهي طلبة الواحدة والثلاث غير الواحدة وحينئذ لا يستحف وهذا مذهب ضعيف أو نقول ان الشرط بينه وبيننا إن وقع طلاق لواحدة أنه يلزأ أنها تلزم بدفع ما الشرطة على نفسها والزيادة وهي الطلقتان كانت من نفسه كما لو طلقها واحدة ثم أرجفها طلقتين بعد وهذا هو الصحيح لم اختروا من خلق فحينئذ إن زاد فإنه يستحق الألفا إن رأت قالت لزوجها طلقتني واحدة أعطيك ألفا فطلها انت طالقا بالشراسة قالت لا أعطيك شيئا لأنني يريد أن أرجع إليك فطلقني واحدة فانتنعت الملعطان فاختلفنا الى القاضي فالقاضي يعلم أنه شرط زاد فيه الزوج عليه زاد الزوج وقلنا انه اذا وقع الشرط والزياده فانه يستحق فانه يستحق لان الطلقه التي وقع الشرط عليه قد وقعت نعم وعكسه بعكسه وعكسه بعكسه لو قتله طبقني ثلاثه وطلقها لم تستحق لم يستحق لم يستعق لأنها على الثلاث أو طلقتين فطلق واحدة عكسه بعكسه فكما أنه إذا زاد يستحق فإذا نقص لا يستحق هذا عكسه بعكسه إلا في واحدة بقية إلا في واحدة بقية عكسه بعكسه إلا في واحدة بقية فلو قالت عكسه قال لو طلقني ثلاثا فطلقها واحدة فإنا الحكم لا يستحق الألف لأن الشرطة الثلاث والواحدة جزء من الثلاث والجزء ليس كالكل لا يأخذ حكم الكل كما لو قلت إلى رجل إن جئتني بخمسة رجال أعطيك لذا جاءك برجل لا يستحق يستحق إذا جاءك به كامل فهن يرون هذا من باب الجعل يرونه من باب الجعل يعني مندرج تحت أحكام الجعل وباب الجعل كما سيأتينا إن شاء الله أنك إذا رتبت ثمن أو مبلغ أو مال أو شيء على شيء معين وجاء بعضه لا يستحق حتى يأتي به كاملا فلو قلت من جاءني بخيارتي الضائعتين يعطيه عشر آلاف ريال فجاء بخيارة منهما لم يستحق حتى يأتي بالخيارتين كاملا لأن الجعل لا يتجزأ المال والمقابل والعوض لجزء العمل لتجزء العمل كذلك هنا لا يتجزء الاستحقاق النبو الألف لتجزء الطلقات إنما يستحق الألف إذا وقعت الثلاثة فإن وقعت واحدة ما يستحق لكن لو أنه طلقها قبل ذلك طلقتين ولم يخبرها بالطلقتين فقالت له طلقني ثلاثا أعطك ألفا فقال لها أنت طالق طلقة فهذه الطلقة مكملة للثلاث فحينئذ وقع الشر لأن هذه الواحدة وإن كانت واحدة لكنها في الحقيقة متنمة للثلاث ومحققة لمقصود مرأة من البيمونة فحينئذ يستحق لأن المقصود حصم وليس للأبي خلع زوجتي ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها قال رحمه الله وليس للأبي خلع زوجته ابنه الصغير ليس للأبي خلع زوجته ابنه الصغير سيقول خالعتك يخاطب زوجة ابنه ابنك فإن زوجة ابنه إذا سأل وليها الخلع وقال تلك ألسى أن ليس له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فجعل الفراق وحل العثمة في النكاح لمن ملك وقد دين النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا طلاق فيما لا يملك فإذا ثبت أن حل العثمة والفراق وكل من بيده تلك العثمة وبيده ذلك الفراق وهو الزوج فإنه يسلي ذلك على الخل ويلتحق الخلع بالطلاق ومن هنا قالوا لا يطلق وعلى هذا ما يخالع فليس له, له أن يخالع لا خلع طلاق ولا خلع, خلع مجرد ولا طلاقها كذلك ولا خلع ابنته بشيء من مالها كذلك أيضا لو أنه خالع ابنته بشيء من مالها يخرق بين البنت وبين الرجل بين البنت وبين الابن فقالوا في البنت لو أن يخالع لأنه يرى الضرب هو حق أن يخالع عن ابنته إذا كان من ماله لا من مالها وجعل المنع هنا من جهة كونه يخالع ابنته أن الأبى يكون قائما على مال ابنته الصغيرة وهذا معلوم بطبيعة الحال في باب الحسر أن الصغيرة والصغيرة لا يلل كان التصرف في مالهن فإذا جاء الأبي الخالع من مالها فإنه فإنها محجور عليها فلا تستطيع وقد بينا في أول الخلء أن الخلء لا يصح من صغيرة ولا من نجنون ولا من محجور عليها لوجود في المعارضة فيه ومثلها من نوع من التصرف وقال في هذه الحال ليس لو الحق أن يخالع من مالها لكن لو حق أن يخالع من ماله على مفهوم قوله من مالها نعم ولا يسقط القلع غيره من الحقوق ولا يسقط الصلع غيره من الحقوق كالنفقات هنا ديام أثر الصلع أن رجلا خال أمرأته ولها له منها أولاد ولما خالعها ولما القل يرجم بنفقة الأولاد ولا يقول ان الخلع مسقط للنفقة فالخلع لا يسقط الشقوق يلقى حق النفقة ونحن الحقوق التي تتركب على عقد النكاح باقية ويزم بها نات وان علق طلاقها بفكة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعسق وإلا ثلاث قال رحمه الله وإن علق طلاقها بالصفة ثم أبانها هذه المسألة تكلم عليها إن تستلق رحمه الله المسألة قديمة وقالوا جماهير العلماء رحمه الله حتى حكي أنه في أن الرجل إذا علق الخلعة أو الطلاق على طلاقه وقال إذا دخلت الدار او إن فعلت كذا وكذا ذكر شيئا معينا إن وجد فالطلاق حاصل أو الخلق واقع فهذا التعليق على وجود الصفة إن كان النكاحه باقيا ذكرناه في حكم الشرق وسيأتي إن شاء الله ديانه وديان كلام العلماء عليه في الطلاق إن شاء الله في الحلق الطلاق للشرق لكن هنا مسألتنا أنه يعلم ثم تدين المرأة من يطلقها وتخرج من عدة دعبة تبين منها وتشعل هذا الشيء او توجد هذه الصفة حالة بلونتها يعني ما في عقب نتاح بينها لما دانت ونحلت من, من عصمه وفرق بينهما وفارقت ووقع هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه فطبعا هي اجنبية فلا يطع حالة كلها اجنبية فبعد أن وقع أو وجدت السفر نكحها مرة ثانية فهل يبقى في النكاح الأول كما هو أو ينغوه هذه مسألة طبعا في الطلاق وفي العساء في عسق العبيد يقول لعبده إن جاء أبي من السفر فأنت حر هذه السفر أنه قال نبي أبي ف قبل مزيئ به باع واشتراه زيد من الناس. ثم قلت عند زيد مثلا نفس سنة ثم اشتراه من زيده ففي حاله يقع تقع الصفاء أثناء كونه عند زيد وحاله يقع بعد رجوعه إليه فهل يسلي الحكم في كبه الصورتين ففي الصورة في الحالة يقول إن جاء أبي فأنت حفظ ثم باعه قبل أن يجيأ أبوه فاشتراه زيد فجاء أبوه وهو أملك لزيد ثم اشتراه بعد ذلك من زيده فهل يعجق قال جمهور الظلماء أنه يعجق لأنه فيما بينه وبين الله عز وجل جعل حفظ عبده إذا كان ملوكا له بنجيء والده فإذا جاء والدك سواء كان مجيئا بغضا على الملكية أو مجيئا قبل الملكية فإنه يقول متى جاء والدي فسأعتقك يعني فأنت عتق مني فلما امتنع لوجود الملكية المخالبة الملكية زيد حينئذ يمنع ما دام ملكا لزيد فإن رجع إليه رجع بشطه فيما بينه وبين الله فينزمه إثقه ويعتق عليه هذا على في العتاق وكل من العتاق والطلاق والمذور في تداخل بينها خاصة من نساء الشروط والتعليم والحقائل ففي الطلاق هذا طبعا نص عليه جماهير العلماء رحمه الله وحكى ابن المنذر وقوله قوله عن الكاشفة انه يعتق عليه في الطلاق نفس الشكم علق طلاقها على قصة ووجدت الصفة عند غيره حال كونها في اسمة غيره أو بعد مجيئها في عقد ثاني طيب الصفة عند كونها عند غيره فإذا كان مثلا قال لها إن جاء والدي فأنتطال من السفر فأنتطال فقلقها قبل أن يجي أوادي وبانت منه قبل أن يجي أوادي وخالعته قبل أن يجي أوادي فأصبحتها إن أمند ثم جاء وارده وهي بائم سواء مذوجة بغيره أو في حال يعني كونها أي من لزوجها لها. ثم نكحها مرة ثانية بعد أن يفيد والدي فحينئذ نفى الحكم هذا الذي قصده المصنف رحمه الله وتدخل هذه المثلة من فعل الشروط تبعا فولدت ثم نكحها فولدت بعده طلقت وإلا فوجدت بعده بعضهم يقول تطلق ويعتقى العبد برجوعه الى المثلين برجوع الصفة كما ذكرنا وبعضهم يقول لا تطلق إلا إذا كانت الصفة موجودة يعني أثناء الرجوع فلو أن والده سافر مرة ثانية وتوفي في هذا الخبر ولم يعد تبقى على لا تطلق عليها فيجعلونه باقياً بالكريان الذي ذكرناه لأولاً الشيء فلما ترتع إلى اسمته يكون النواب القدع من السفر أما بقي على السفري على أسف السفر فإنه لا يتق عليه أنه نام